الفصل الثالث الرياضيات وعلم الفلك الرياضيات اتسع البحث في الرياضيات ولسيما علم الجبر عند العرب وعزي إلى العرب اكتشاف علم الجبر ولكن أصوله كانت معروفة منذ زمن طويل ومع ذلك فقد حول العرب علم الجبر تحويلا تاما وإليهم يرجع الفضل في تطبيقه على علم الهندسة وبلغ علم الجبر من الانتشار بين العرب ما ألف معه محمد بن موسى كتابا موطأا له بأمر المأمون في أوائل القرن التاسع من الميلاد ومن ترجمة هذا الكتاب اقتبس الأوروبيون معارفهم الأولى لعلم الجبر بعد زمن طويل واقتصر على ذكر أهم الأعمال العرب الرياضية بإجاز. لما في بيانها مفصلا من الدخول في الدقائق الفنية وأقول إن العرب هم الذين أدخلوا المماس إلى علم المثلثات وأقاموا الجيوب مقام الأوتار وطبقوا علم الجبر على الهندسة، وحلوا المعادلات المكعبة، وتعمقوا في مباحث المخروطات، وحولوا علم المثلثات الكورية، بردهم حل مثلثات الأضلاع إلى بضع نظريات أساسية تكون قاعدة له. ولإدخال المماس إلى علم المثلثات أهمية عظيمة، واسمع ما قاله ميسيو شال في كتابه، خلاصة تاريخ أصول الهندسة. لم تؤثر تلك الثورة العلمية المباركة التي أدت إلى طرح تلك الطرق المركبة الثقيلة في الجيب وتمام الجيب في علماء القرون الحديثة إلا بعد مرور خمسمائة سنة وذلك بدعوة ريجو مونتانوس وإن جهل تلك الثورة كوبرنيك الذي ظهر بعد نحو قرن علم الفلك عند العرب علم الفلك هو من أول ما عطني به في بغداد ولم يدرس العرب وحدهم مسائلة بل سار على طريقهم وارثوهم أيضا ولسيما حفيد تايمور لينك أولوغ بيك الشهير بالزيجة والذي يمكن عده المثل الأخير لمدرسة بغداد التي دام الزمن ازدهارها سبعة قرون من 750 ميلادية إلى 1450 ميلادية وكانت بغداد مركزا مهما لمباحث علم الفلك ولكنها لم تكن مركز هذه المباحث الوحيد فالمراصد التي كانت قائمة في البلاد الممتدة من آسيا الوسطى إلى المحيط الأطلنطي كثيرة ومنها ما كان في دمشق وسمرقند والقاهرة وفاس وطليطلة وقرطبة إلى آخره وأهم مدارس الفلك ما كان في بغداد والقاهرة والأندلس ولنقل كلمة عن كل واحدة منها أخذ خلفاء بني العباس منذ انتخاذهم مدينة بغداد التي أقيمت سنة سبعمائة واثنتين وستين ميلادية عاصمة لدولتهم يحثون على دراسة علم الفلك والرياضيات وعلى ترجمة ما ألفه إقليدس وأرشميدس وبطليموس وترجمة جميع كتب اليونان في تلك العلوم ويستدعون العلماء الذين كانوا على شيء من الشهرة إلى بلاطهم وأدت مدرسة بغداد الفلكية في زمن هارون الرشيد وفي زمن ابنه المأمون 814 ميلادية إلى 833 ميلادية على الخصوص إلى أعمال مهمة. وأدمجت مجموعة الأرصاد التي تم أمرها في المراصد ببغداد ودمشق في كتاب الزيج المصحح الذي نأسف على ضياعه ومع ذلك يمكننا أن نعلم صحة الأرصاد التي اشتمل عليها هذا الكتاب من الدقة العظيمة التي يعين بها انحراف سمت الشمس في ذلك الزمن فقد كان رقم الانحراف كما حقق فيه 23 درجة و33 دقيقة و52 ثانية أي ما يعدل الرقم الحاضر ونشأ عن رصد العرب للاعتدال الشمسي تعينهم مدة السنة بالضبط وأقدم العرب على قياس خط نصف النهار الذي لم يوفق له إلا بعد مرور ألف سنة وأنجزوا هذا القياس بحسابهم المسافة الواقعة بين نقطة البداءة التي صار منها الراصدون ونقطة النهاية التي ظهر فيها اختلاف في ارتفاع القطب درجة واحدة ولم نعلم النتيجة لجهلنا المقدار الصحيح لوحدة الطول التي اصطلحوا عليها ونستبعد مع ذلك أن يكون الرقم الذي توصلوا إليه صحيحا تماما بعد النظر إلى قصر ذلك الخط ونذكر من أعمال فلكي مدرسة بغداد الأخرى ما وضعوه من التقاويم لأمكنة الكواكب السيارة وتعيينهم بالضبط مبادرة الاعتدالين وقد انتهت إلينا أسماء بعض علماء الفلك في ذلك الزمن ومن أشرهم البتاني الذي عاش في القرن التاسع وتوفي سنة تسعمائة وتسع ميلادية والذي كان له من الشأن بين العرب ما لبطليموس بين الأغارقة وقد احتوى كتابه زيج الصابي على معارف زمنه الفلكية كما احتوى كتاب بطليموس ولم يصل إلينا النص الأصلي لأزياجه التي لم تعرفها أوروبا إلا من ترجمتها اللاتينية المحرفة مع الأسف ووضع لالاند الشهير البتاني في صف الفلكيين العشرين الذين عدوا أشهر علماء الفلك في العالم وألف أماجور وابنه الذين قاما برصد بين سنة 883 ميلادية وسنة 933 ميلادية أزياجا وذهب هذا الأخير إلى تحول حدود أكبر دائرة من دوائر عرض القمر خلافا لمن تقدمه من علماء الفلك سيما بطليموس فأدى درس هذا الشذوذ في دوائر عرض القمر إلى اكتشاف اختلاف قمري ثالث واشتهر أبناء موسى بن شاكر الثلاثة الذين عاشوا في القرن التاسع من الميلاد بأنهم من علماء الفلك أيضا فقد عينوا بضبط لم يكن معروفا قبلهم مبادرة الاعتدالين ووضعوا تقاويم لأمكنة النجوم السيارة وقاسوا عرض بغداد في سنة تسعمائة وتسع ميلادية وقيدوه 33 وثلاثين درجة 20 دقيقة أي برقم يصح بعشر ثوان تقريبا وأشهر علماء الفلك الكثيرين الذين ظهروا بعد أولئك هو أب الوفاء المتوفى ببغداد في سنة تسعمائة وثمان وتسعين ميلادية ومما عرفه هذا العالم الفلكي هو الاختلاف القمري الثالث الذي أشرنا إليه آنفا وذلك كما ظهر من كتابه العربي الخطي المهم الذي عثر عليه سيدوي منذ بضع سنين وذلك أنه استوقف نظره ما في نظرية بطليموس من النقص في أمر القمر فبحث في أسبابه فرأى اختلافا ثالثا غير المعادلة المركزية والاختلاف الدوري يعرف اليوم بالاختلاف والحق أن هذا الاكتشاف الذي عزي بعد أب الوفاء بستمائة سنة إلى تيخ براها عظيم إلى الغاية فقد استدل ميسيو سيديوه به على وصول مدرسة بغداد في أواخر القرن العاشر إلى أقصى ما يمكن علم الفلك أن يصل إليه بغير نظارة ومرقب وكان أبو الوفاء مجهزا بآلات متقنة فقد شاهد انحراف سمت الشمس بربع دائرة يبلغ نصف قطرها إحدى وعشرين قدما أي يبلغ من الاتساع ما يعد كبيرا في المراصد الحديثة والحوادث التي أدت منذ أواخر القرن العاشر إلى انحطاط سلطان الخلفاء السياسي ببغداد أوجبت فتورا في الدراسات ونشأ عن انقسام الدولة ومغازي السلجوقيين والحروب الصليبية وغارات المغول اضطراب البلاد وقيام القاهرة وجامعات الأندلس العربية العظيمة مقام بغداد في زعامة الإسلام العلمية ومع ذلك لم تكف بغداد عن مزاولة العلوم وكان حب العرب للعلوم من القوة بحيث لم تمنعهم الحروب والفتن الأهلية وغارات الأجنبي من الاهتمام لها وبلغ العرب من ساعة المعارف ما أثروا معه تأثيرا كبيرا في قاهريهم وما صار معه هؤلاء الغالبون حماة لهم من فورهم ولا شيء يورث العجب أكثر من انتصار حضارة العرب على همجية جميع الغزاة ومن تخرج هؤلاء الغزاة من فورهم على مدرسة العرب المغلوبين فقد دام عمل العرب في حقل الحضارة إلى ما بعد زوال سلطانهم السياسي بزمن طويل وقد دام بفضل ذلك تقدم بغداد العلمي بعد أن صارت قبضة الأجانب وقد دامت مدرسة بغداد الفلكية على ازدهارها الى اواسط القرن الخامس عشر من الميلاد ولم تنقطع عن نشر رسائل مهمة في الفلك ومن ذلك ان نشر البيروني والذي كان مشيرا لسلطان محمود الغزنوي سنة الف وثلاثين ميلادية مقالته في تصحيح الطول والعرض لمساكن المعمور من الارض والبيروني هذا زار بلاد الهند وعلم الهندوس منتهت اليه مدرسة بغداد ومن ذلك أن أمر السلطان ملك شاه السلجوقي في سنة ألف وتسع وسبعين ميلادية بالقيام بأرصاد أسفرت عن إصلاح التقويم السنوي بما هو أفضل من التقويم الغريغوري الذي تم بعد ستمائة سنة وذلك لأن التقويم الغريغوري يؤدي إلى خطأ ثلاثة أيام في كل عشرة آلاف سنة مع أن التقويم العربي لا يؤدي إلا إلى خطأ يومين في مثل ذلك الزمن ولم يكن المغول أقل اعتناءا بالعلماء من السلجوقيين. فقد استدعى هلاكو خان في سنة 1259 ميلادية أفضل علماء العرب إلى بلاطه وأقام في مراغة مرصدا كبيرا نموذجيا ولم يلبث كوبلاي خان الذي هو أخ لهلاكو أن نقل إلى بلاد الصين التي افتتحها كتب علماء بغداد والقاهرة في علم الفلك واليوم نعلم أن فلكيي الصين ولاسيما كوشو كينغ 1280 ميلادية استنبطوا معارفهم الفلكية الأساسية من تلك الكتب ولذا نقول إن العرب هم الذين نشروا علم الفلك في العالم كله بالحقيقة ولما استقر تيمور لينك بسمرقند التي اتخذها عاصمة دولته العظمى المجتملة على تركستان وبلاد فارس والهند جمع حوله فريقا من علماء العرب ولما آل سلطان سمرقند إلى حفيده أولوك الذي عاش في القرن الخامس عشر من الميلاد أقبل على علم الفلك بنشاط عظيم وأحاط نفسه بعدد غير قليل من علماء المسلمين واستطاع بما لديه من الغنى أن يصنع آلات رصدية كانت غير معروفة قبل ذلك التاريخ فزعم أنه أنشأ ربع دائرة يبلغ نصف قطرها ارتفاع كنيسة آيا صوفيا في القسطنطينية ويمكن عد أولوكبيك الذي لا يفصله عن كيلير سوى قرن ونصف قرن آخر ممثل لمدرسة بغداد الفلكية أي أداة وصل بين القدماء والمتأخرين لما قام به من الأعمال المهمة ويعد الكتاب الذي نشره أولوك سنة 1437 ميلادية صورة صادقة عن المعارف الفلكية التي انتهت إليها المدرسة العربية في أواصط القرن الخامس عشر من الميلاد وقد بحث المؤلف في القسم الأول من هذا الكتاب في مسائل علم الفلك ودرس فيه أقسام الوقت وموضوع التقويم ومبادئ علم الفلك العام ثم موضوعات هذا العلم العملية كحساب الكسوف والخسوف وتأليف الأزياج واستعمالها إلى آخره وتشتمل هذه الأزياج على فهارس الكواكب وحركات القمر والشمس والكواكب السيارة وطول أهم مدن العالم وعرضها ومن هذه المدن مدينة سمرقند التي ذكر أن عرضها 29 درجة و27 دقيقة وثمان وعشرون ثانية، فلم أجده في كتب المعاصرين. وختم هذا الكتاب بمباحث فن التنجيم الخيالي الذي كان معتبرا كثيرا في زمن ألوغبك، وأدى اشتغال ألوغبك بفن التنجيم إلى قتله. وذلك أنه تخيل من اقترانات بعض الكواكب السيارة أن ابنه البكر سيقتله، وأنه جرد ابنه هذا من مناصبه، وأن هذا الابن ثار على أبيه من فوره وغلبه. وأن أباه أولوكبك هرب إلى تركستان، ثم رجع إلى سمرقند على الرغم من نبوءة النجوم فقتل ابنه ومع ذلك فإن جميع علماء الفلك اعتقدوا صحة فن التنجيم ومنهم فلكيو أوروبا إلى زمن قريب حتى إن كيلار العظيم نفسه كان على هذا الاعتقاد فألف تقاويم نبوية ونذكر بجانب مدرسة بغداد الفلكية مدرسة القاهرة التي أخذت بعد أن فصلت عن بغداد في أواخر القرن العاشر من الميلاد تنافسها في ميدان العلم، فقد اعتنى أولات أمورها بعلم الفلك، اعتناء أولات أمور بغداد به، وقد أصبح المرصد الذي أنشأه على جبل المقطم القائمة عليه القلعة في الوقت الحاضر من الطراز الأول. وفي مرصد القاهرة وضع ابن يونس المتوفى سنة 1007 للميلاد، وذلك في عهد الحاكم 990 إلى 1121 ميلادية الزيج الكبير، الذي سماه الزيج الحاكمي. والذي حل محل الأزياج التي وضعت قبله والسنسخ الزيج الحاكمي في جميع كتب علم الفلك ومنها الكتاب الذي ألفه كوشو كينغ في الصين سنة 1280 ميلادية وروى ابن السنبدي الذي كان يقيم بالقاهرة سنة 1040 ميلادية أن مكتبة هذه المدينة كانت تشتمل في القرن الحادي عشر من الميلاد على كرتين فلكيتين وستة آلاف كتاب في الرياضيات وعلم الفلك ولم تكن آثار العرب الفلكية في الأندلس أقل أهمية من آثار المسلمين الفلكية في المشرق، ولكنه لم يبق منها سوى القليل، لإبادة جميع مخطوطاتها تقريبا إبادة منظمة، ولم تترجم هذه الآثار القليلة التي نجت من التحريق، ونرجح أنها لن تترجم لما تقتضيه من معرفة تامة للغة العرب، وللاصطلاحات الفنية التي لا يعلمها غير المتخصصين. ولا نعرف عن أكثر فلكي العرب في الأندلس شيئا غير أسمائهم ولا نعلم عن كتبهم غير إشارات موجزة تكفي لبيان أهميتهم ومن ذلك أن ولد الزرقيال الذي كان حيا حوالي سنة 1080 ميلادية قام بصنع 402 رصد ليعين البعد الأقصى للشمس وأنه عين مقدار حركة المبادرة السنوية لنقطي الاعتدالين بخمسين ثانية أي ما يعدل ما جاء في أزياجنا الحديثة بالضبط وأنه كان يرقب الأفلاك بآلات اخترعها بنفسه وأنه صنع ساعات دقاقة أعجب بها الناس في طليطلة أيما إعجاب وإذا لم تكن كتب عرب الأندلس في علم الفلك موجودة أمكن الاستدلال على محتوى بما جاء في كتب نصارى ذلك الزمن ومن ذلك ما توصل إليه سيدوي الذي درس رسائل الملك الأذفونش العاشر القشتالي الفلكية وما مثلها من النتائج القائلة إن العرب سبقوا كيلر وكوبرنيك في اكتشاف حركات الكواكب السيارة على شكل بيضي وفي نظرية دوران الأرض وإن أزياج الأذفونش العاشر المسمى الأزياج الأذفونشية مأخوذة عن العرب وكان علماء الفلك في إفريقيا ولسيما طنجة وفاس ومراكش ينافسون علماء الفلك في الأندلس ولكننا نجهل آثارهم جهلنا لآثار علماء الأندلس ونعلم مع ذلك أن أبا الحسن المراكشي الذي كان يعيش في القرن الثالث عشر من الميلاد عين بضبط لم يسبق إليه أحد العرض والطول لإحدى وأربعين مدينة إفريقية واقعة بين مراكش والقاهرة أيما ما مسافته تسعمائة فرسخ وأنه قيد مشاهداته في كتابه جامع المبادئ والغايات في علم الميقات الذي اشتمل على معارف ثمينة لآلات الرصد العربية فترجم سيدوي بعضه ولم يعرف العرب سوى المزولة لتعين الوقت بالضبط ولم تكن ساعاتهم صالحة للمباحث الفلكية الدقيقة لعدم تطبيقهم الرقاص عليها وكان العرب يعينون الزوايا بأرباع الدائرة والأسطرلاب وقد وصل إلينا عدد غير قليل من الأسطرلابات ويوجد في مكتبة باريس الوطنية وحدها ثلاثة أسطرلابات فنشرنا صورة لإحداها في هذا الكتاب فمن ينعم النظر في تركيبها يعلم أنها دالة على حذق كبير وأنه يصعب صنع ما هو أحسن منها في الوقت الحاضر ويسل بيان تركيب الأسطرلاب فهو مؤلف من قرص معدني مقسم إلى درجات ويدور على هذا القرص عداد ذو ثقبين في طرفيه ويعلق الأسطرلاب من حلقته تعليقا عموديا ثم يوجه العداد نحو الشمس فمتى مرت أشعة الشمس من ذينك الثقبين قرئ ارتفاع الكوكب من الحد الذي وقف العداد عليه وكانت أرباع الدائرة كبيرة في المرصد أحيانا ولا فائدة من استعمالها في الوقت الحاضر بعد اختراع آلة فيرنيه الدقيقة التي نتمكن بها من معرفة الدقائق والثواني في أصغر الآلات ولكن بما أن حيازة دائرة مشتملة على تقسيم الدرجات إلى دقائق والدقائق إلى ثوان تتطلب نصف قطر كبير بحكم الطبيعة كان من عادة فلكي العرب أن يكتفوا بتقسيم الدقيقة إلى 12 قسماً فيدل كل قسم من هذه الأقسام على خمس ثوان وكذلك كان العرب يقيسون ارتفاع الشمس بامتداد ظل ميل على سطح أفقي ويكون مثل هذا القياس دقيقاً عندما تكون الآلة المنصوبة عالية وتلخص اكتشافات العرب الفلكية بما يأتي إدخال المماس إلى الحساب الفلكي منذ القرن العاشر من الميلاد ووضع أزياج لحركات الكواكب وتعيين دقيق لانحراف سمت الشمس ونقصانه التدريجي وتقدير مبادرة الاعتدالين بالضبط وتحديد صحيح لمدة السنة وتحقيق لشذوذ أعظم عرض للقمر وكشف للاختلاف القمري الثالث المعروف بالاختلاف في الوقت الحاضر والذي قيل إن تيخو براها اهتدى إليه في سنة 1601 ميلادية لأول مرة